لما تكوني عيونك بعيوني بجن الحب وبيقوى جنوني انت حبيبي بس ما فيي قلك انت حياتي ولا فيي ضمك من سنين بحبك وقلبي خايف من قلبي قلت بقوله شي يوم ومن وقتها ما عرفت النوم بحبك حب جنون مين حدك هلا مين انا ومين هو بيكون هينهرب من البيت نركض تحت الشتي بعكس الهوى بيقولوا عني جنايت مش فارقة معي المهم نكون سوا خليني اسمع صوتك شوف عيونك ما بتخيل حياتي من دونك ما بدي سنين ولا شهور بدي لحظة من عمري بقلبك محفور يهدد موحي اكتر وحياتك قلبي من قهر بتكسر بحبك حب جنون مين حدك هلا مين انا ومن هو بيكون ما عرف لي زمن صح لازم انسى حتى كفي لازم اتحمل عذابي وحدي